ذَلِكَ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَجُوبُهُ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ أوَضِبَ مَثَلَ مَا بَعْضَ تَنْفَى مَا فَلْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَغْبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ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 وهو بكل شيء عليم